عضيد الرسول وزوج البتول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام هو الفاروق العالم وسيف الله الصارم الإمام الذي بشجاعته دحر الكفر وبعلمه أرعب الجهل والظلام هو الذي في يوم الغدير نصبه الرسول الكريم خليفة على المسلمين من بعده ولنا نحن في كل عام موعد مع عيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير لنا موعده بعيد الغدير لنا موعده بعيد الغدير لنا موعده بعيد الغدير, بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير لنا موعد وعهد له الله إذ يشهد بعيد الغدير لنا الله على فيه صوت ومدة يده وكف يصافحها أحمد على فيه صوت ومدة يدو وكف يصافحها أحمدوا وكف يصافحها أحمدوا بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير تجاوست مولا يحد الوصو وأعيا مديحك كل الحروف تجاوزت يا لا حد للوصوف وأعيا مديحك كل الحروف تروح وتغدو إليك الالوف تروح وتغدو إليك الالوف تلذبك حينا وحينا تطوف تجلى بك البيت والمسجد تجلى بك البيت والمسجد بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير ملك ملكت وبيض وبية الخصال وأبدت أياديك طيب الفعال. ملكت المعالي وبية الخصال وأبدت أياديك طيب الفعال. كملت وفي الفضل أنت الكما. كملت وفي الفضل أنت الكما. وفي ظلمة البغي أنت الهلا. وكل الورى فيك تستنجد بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير الغدي حسام كشتى تجمع النفاق واخمد بالحق نار الشقاء حسام كشتى تجمع النفاق واخمد بالحق نار الشقاء فصاحت تنادي سبع الطباق فصاحت تنادي كسبع الطباق بيوم ان تخاذل فيه هو البافل الأصيد علي هو الباقل الأصيل بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد, الغدي بعيد الغدي فيا حجة الله للعالمين ويا منهج النور للسالكين فيا حجة الله للعالم ويا منهج النور للسالك فأنت المنجي وأنت السفي فأنت المنجي عدوك يصل العذاب المهين وفي أسفل الدرك إذ يصفدوا وفي أسفل الدرك إذ بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير الغدي ألس الذي قال فيه النبي بيوم الغدير بنص جلي الذي قال فيه النبي بيوم الغدير بنص جلي بنقل النسائي والترمذي وصي عليكم علي عليه فلا تنكروا القول او تجحدوا فلا القول أو تجحدوا بعيد الغدير بعيد, الغديد بعيد, الغديد بعيد الغديد أبا حسن تحتويك القلوب وعلك تتربك هاشاته اباح حسن تحتويك القلوب وعلى كم تر بك قريب وان بعد الدروب قريب وإن بعدتك الدروب تضيء الدياجي وتسجل الكروب وفي وحشه القبر لا وفي وحشة القبر لا تبعدو بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير نوالك بعد النبي العظيم. بامر من الله كي نستقيم نواليك بعد النبي العظيم بامر من الله كي نستقيم فمن رام بالحشر دوما نعيد فمن رام بالحشر دوما نعيم مع الطهر يمضي بقلب سليم فلا خير إلا به يحصد فلا خير إلا به بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير الغدي سقينا بوردك فيض الصلاح وسرنا بدربك سير الكفاح سقينا بوردك فيض الصلاح وسرنا بدربك سير الكفاح ودسنا على الظلم رغم الجراح ودسنا على الظل رغم الجراح ورغم الدياجر أنت الصباح. فللله درك مال فرقدو فللله درك مال فرقدو بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير الغدي فداك السماوات فوق الدهر أيها طلعة قط لم تنكرى فداك السماوات فوق الدهر ايا طلعه قط لن تنكرا بك الخلد ان طال او عمرا بك الخلد ان طال او عمرا جدير بك الدهر ان يفخرا ففي كل يوم له مولده ففي كل يوم له مولده بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير الغدي أبا شبر عاطرات الربا بذكرك هبت هبوب الصبا أبا شبر الربا بذكراك هبت هبوب الصبا فما غير عذري إليكم حبا فما غير عذري إليكم حبا بنو الوحي أنتم وأهل العبا وما الأجر إلا بكم يعقدوا وما الأجر إلا بكم الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير لنا موعد وعهد لهم الله إذ يشهد بعيد الغدير لنا موعد وعهد لهم الله إذ يشهد على في صوت ومدة يدو وكف يصافحها أحمدوا على في صوت ومدة يدو وكف يصافحها أحمدوا وكف يصافحها أحمدوا بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير